الله الله لك يا رحمه الرحمن جل علاه يا سيدا قد صانه مولاه يا صاحب الخلق العظيم يا حبيب الله فالوجود صباح ومساء يا صاحب الخلق العظيم يا حبيب الله. القل لله يا صاحب الخلق <تصفيق> يا رسول الله يا صاحب الخلق العظيم ومن به شرف الوجود صباحه ومساء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله خير خلق الله طاغى حبيب الله خير خلق الله طه مثل شمس في ضحاها هذه الدنيا نراها في ضياء من محمد صلى الله عليه وسلم مفرج القروب ومنيرا للقلوب أن تنور يا محمد صلى الله عليه وسلم اسمك البشرى نذانا نذانا نذانا ذكرك الهادي محمد صلى الله عليه وسلم لم روضة الهادي نبينا هيئت للمتقين كل من قام كل من قالوا رضينا بالحبيب مولاي محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم لم يشفع للذنوب الذنوب اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه